Alhamdulillah, Raby العالمين ar rahim الدين Iyaka رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيْمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا Szanowna Pani Wysoka of